لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف تتم المجاوزة من اليسار يمكن أن نقوم بعملية المجاوزة من اليمين عندما يشير مستعمل الطريق أمامنا بوضوح إلى نيته في تغيير اتجاهه إلى اليسار ليس هو الحال هنا من جهة أخرى تمثل المجاوزة من اليمين خطر مفاجأة سائق الآخر أو التفاجئ منه مما يمكن أن يتسبب في استدام أو أكثر